قول الناظم بعد ذلك وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة أي روى خلف عن حمزة السكت على ما ينقل إليه ورش حالة الوصل بخلاف فله السكت وترك نحو قد أفلح المؤمنون هذا وجه السكت أو ترك السكت قال أفلح المؤمنون فقل أسلمت وجهي لله هذا بالسكت وترك السكت مثل حفص فقل أسلمت وجهي فإن أسلموا فقد اهتدوا هذا بالسكت وترك السكت مثل حفص فإن أسلموا فقد اهتدوا قوله بعد ذلك ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى لا للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ويسكت في شيء وشيئا أي يسكت خلف على نياء الساكنة في لفظ شيء وشيئا واصلا أما خلال فله ترك السك في ذلك وهذا مذهب أبي الفتح فارس عنهما فيروي خلف هكذا إن الله على كل شيء قدير يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله وقوله وبعضهم لنا اللامي في التعريف عن حمزة انتلاء وشيء وشيئا هذا مذهب طاهر ابن غلبون هذا مذهب طاهر ابن غلبون عن حمزة من روايته وهو السلط على لام التعريف التي بعدها حمزة نحو الآخرة الأولى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا مثلا كرية الأولى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة وكذلك السكت على شيء وشيئا إن الله على كل شيء إن قدير يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله أو خلاد يوم لا تملك نفس لنفس شيء أو الأمر يومئذ لله أمر يومئذ لله عيد خلاد مرة ثانية يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله طبع قطعا يعني أو حيث ما جاء لض شيء وشيئا وال التي بعدها همز في القرآن فخلف يسكت قولا واحدا وخلاد له وجهان والخلاصة أولا مثلا خلف عن حمزة السكت على الساكن المخصول وصلا بخلاف فلاه السكت وتركه في نحو اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا ونحو إن أراد الله ونحو عبدا إذا أصلي هذا السكت وترك السكت مثل حفص قال له وجه آخر مثل حفص بترك السكت أما حالة الوقف فإنها مرتبطة لحالة الوصف فاذا كنت تقرأ في الوصل بالسك على ساكن المصول فلك عند الوقف وجهان هما النقل والسكت هكذا فبشرهم بعذاب اليم هذا نقل فبشرهم بعذاب اليم هذا سكت هذا على وجه السكت في على الساكن المصول في اثناء التلاوه يعني بكل السكت على ساكن المصول وصلا وعند الوقف يكون له النقل والسكت هذا كله لخلف. وإذا كنت تقرأ في الوصل لترك السكت على الساكن المخصول فلك عند الوقف وجهان: هما النقل والتحقيق. يعني ما يكون في سكت. هكذا. النقل تبشرهم بعذاب أليم. والتحقيق مثل حص تبشرهم بعذاب أليم. هذا هذا الوجهان على ترك السكت على الساكن المقصول لخلف. أما ماذا خلف في آل وشيء وشيء حالة الوصل فله السكت قولا واحدا على نحو آل أرض آل إنسان آل آخرة شيء شيء آه وهكذا آه هذا هذا لخلاف حالة الوصل له السكت على آل وشيء وشيء قولا واحدا وعند الوقف على الآخرة ونمثلها فلا ننقل والسكت هكذا مثلا تلك الدار الآخرة هذا نقل تلك الدار آخرة هذا سكت والوجهان لخلف عند الوقف وعند الوقف لخلف على شيء وشيء فلو وجهان كذلك النقل هكذا ليس كمثله شيء بتخفيف الياء مثلا يوم لا تملك نفس لنفس شيء هذا نقل والوجه الثاني عند الوقف لخلف الإبدال مع الإضغام هكذا ليس كمثله شيء تجديد الياء لأننا أبدلنا الهمزة وياء وأضغبنا الياء الأولى في الياء الثانية فصارت ياء مشددة كذلك في اللفظ شيئا المنصوب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثانيا مذهب خلاد في الساك المحصول نحو قد أفلح ونحو من آمن حالة الوصف ليس له إلا التحقيق مثل حفص أي ليس له سبت في قد أفلح من آمل ليس له أي خلاف ويقراه أو يرويه مثل حفص وفي حالة الوصل على ساكن موصول له لخلاد الكلام لخلاد له النقل وترك النقل هكذا من من من آمن من آمن هذا نقل أو من آمن هذا ترك النقل أما لام التعريف في نحو الأرض الإنسان فلخلاد في حالة الوصل السكت وترك السكت لخلاد حالة الوصل السكت هكذا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذا وجه السكت ترك السكت وبالآخرة هم يوقنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مطين هذا السكت ترك السكت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولخلا عند الوقف النقل والسكت على على الا التي بعدها بالكدار الاخره هذا النقل للكدار الاخره هذا السكت واذا كنت تقرا له في الوصل السكت هذه هذا النقل والسكت اذا كنت تقرا له في الوصل السكت اما اذا كنت تقراه في الوصل, تقرأ الوصل بوجه ترك السكت فله عند الوقف النقل فقط لخلال هذا الكلام اذا كنا نقرا له في الوصل بترك السكت على أل وشيء وشيئا فلو عند الوقف النقل فقط نعم أما شيء وشيئا فلو حلط الوصل السكت وترك السكت كذلك مثل ال التي بعد همزة ولو عند الوقف النقلها نقل هكذا شيء شيا يعني تكون الياء مخففة شيء وشيا والياء هنا في شيء مفتوحة لأننا نقلنا إليها حركة الهمزة والإددال مع الإضغام، الوجه الثاني هكذا شيء تجديد الهاء أو شيء يقول خلاد حالة الوقت على شيء وشيئاً وجهان النقل والإددال مع الإضغام بخلاف الروم والإشماء انتهى من كتاب أرشاد المريد في شرح الشاطرية للشيخ علي محمد الضباع رحمه الله تعالى ملاحظة، السكت يكون بدون تنفس على الحرف الساكن الذي قبل الهمز يعني لكل من يسكت سواء خلف أو خلاد فيكون السكت لهما بدون تنفس ومقداره حركتا قول الناظم بعد ذلك ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل أي أن نافع من الروايتين ينقل حركة الهمزة التي بعد اللام إلى اللام ثم يحذف الهمزة في كلمة آل في موضعين في صورة يونس قد كنتم به تستعجلون هذا الموضوع الأول آلانا وقد عصيت قبل الموضع الثاني في سورة ومس فيكون ورش على أصله في النقل وقالون يكون قد خلف أصله في النقل ولكنه تبعا لشيخه يعني يقرأ بالنقل تبعا لشيخه المسكوت عنهم ليس لهم إلا التحقيق مثل حفظ الآن ف... وقل عادة الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه أو وأدغم وتنوينه بالكسر كاسيه ظلل وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدءهم والبدء بأصرف الضل لقالون والبصري وتهم زواوه لقالون حال النقل بدءا وموصلة أيقرأ أيها المخاطب بإسكان لام التعريف وكسر نون التنوين تخلصا من التقاء الساكنين في قوله تعالى وأنه أهلك عادني الأولى في سورة النجم اقرأ هكذا للمرموز لهم بالكاف ابن عامر والضاء وهم ابن كثير والكوفيون فيقرؤون وأنه أهلك عادني الأولى عادني الأولى وقولوه وأبغى مباقيهم وبالنقل وصلهم وبدئهم والبدء بالأصف الضلة أي أبغى منافع وأبو عمر الباقيان من القراء السبعة الضغمة نون التنوين في اللام هكذا عاد الأولى مع نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها ثم حذف الهمزة في حالتي الوصول والبدء إلا أن الناظم أفاد أن البدء بالأصل لأض أفضل لقالون والبصري بأن تسد اللام التعريف وتحقق الهمزة بعدها هكذا الأولى عند البدء لقالون والبصري لذلك قال والبدء بالأصل في لقالون والبصري فقالوا وتهمزواه لقالون حال, الند... حال النقل بدءا وموصلة أي أن قالون ينطق بهمزة ساكنة بعد لام التعريف المضمومة وصلا وبدءا هكذا عاد اللؤلا وأنه أهلك عاد اللؤلا وإذا بدأ يقول لؤلا أو يقول ألؤلا كما سيأتي تفسير ذلك وقالوا وتبدأ بهمز وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا يذكر النظم قاعدة, قاعدة لكل القراء الذين يقرؤون بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف قبلها فيقول إن لك عند البدء بلام التعريف المنقول إلي حركة الهمز وجهين إن لك عند البدء بلام التعريف المنقول إلى حركة الهمز وجهين أولا أن تبدأ بهمز الوصل اعتدادا بالأص وهو سكون لام التعريف قبل النقل فتقول مثلا الأولى ثانيا أن تبدأ بلمة تعريف باعتدادا بالحركة العارضة التي تحركت بها لما تعريف على نقل هكذا لولة الارض،, الأرض الإنسان وهكذا عند من ينقل في جزلة وجها أن تبدأ بهمزة الرسل الإنسان الأرض أو تبدأ الأرض أو الإنسان بدون همزة الرسل ستكون مذاب القرآن في كلمة عادن الأولى على النحو التالي وألف يقرأ ورش وأبو عمر عند الوصل هكذا عادل لولا ولهم التقليل في لفظ لولا ولهم عند الوقف وجهان البدء لغمزة الوصل لولا البدء بالغم التعريف لولا ولأبي عمر وجه ثالث وهو البدء بأصل الكلمة الأولى وهو الأفضل فيكون عند البدء لقالو الورش وجهان ولأبي عمرو ثلاثة أوجه قالون حالة الوصل يروي هكذا عادا لؤلاء وعند الوقت عند الاتداء عند الاتداء بكلمة ألولى له فيها ثلاثة أوجه البدء من الاتداء الوصل لؤلاء ألو ألو البدء من التعريف لؤلاء البدء من الوصل الكلمة الأولى وهذا الواجه هو الأفضل بالنسبة لقالون قالون أبي عمر كما ذكرنا سلقا جيم ابن كثير ابن عامر والقوفيون لهم وجهن واحد وهو وجه واحد وصله اتداءا وهو كما ذكرنا سابقا هكذا عادني بالأولى وإذا ابتدأوا يبتدأون الأولى ويجوز لكل القراء وجهان عند البدء بكلمة الاسم في سورة الحجرات من قوله تعالى بس الاسم الفسوق بعد الإيمان كلمة الاسم الاسم إذا بدأنا بها لكل القراء يجوز أن نقول الاسم الفسوق الاسم لهمزة الوصف أو نبدأ باللام المكسورة اعتدادا بتحريك اللام هكذا لسم وهذا الوجه جائزان لكل القراء. بعد ذلك قال الله رحمه الله ونقل ردا عن نافع وفتادية بالسكن عن ورش أصح وتقبلا. أي قرأ نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة وحرف الهمزة فيه فأرسله معي ردا يصدقني. فأقرأها كذا ريدئ صدقني كذا يقرأ نافع بنقل حركة الهنزة إلى الدال وصلا واقفاً، وإذا وقف يقف يقول ريدا نعم، وعند الوصل يقول ريدئ صدقني، وطبعا له جزم القاف يصدقني فأنا قرأتها على كما في قراءة الإمام نافع، وقرأ الباقون بتحقيق الهنزة إذا عرّم نقل إلا حمز عند الوقف فله النقص، لحمزة عند عند الوقف فقط له النقص. أما عند الوصل ما, ما يحقق الهمزة <تصفيق> قول وكتابية بالإسكان أروا عن ورش أصح تقبل أي ورد عن ورش وجهان في لفظ كتابية إني ظننت في سورة الحق الأول إبقاء كتابية ساكنة بدون نقل حركة الهمزة إليها وهذا هو الأصح هكذا فيقول هاء مقرؤوا كتابيه إني ظلنت أني ملاق حسابيه بإسكان الهاء وتحقيق الهمزة الوجه الثاني نقل حركة الهمزة إلى الهاء وحف الهمزة هكذا فيقول هاء وَقُرَأُوا كِتَابِيَهِنِّي ظَلَنتُ أَنِّي مُنَاقٍ حِسَابِيَةٌ وهذا للوجهان حالة وصل كلمة كتابية بما بعد وإذا قرأت إلى قوله تعالى مَا لِيَهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ فيتعين ما يلي أولاً إذا قرأت بعدم النقل وإسكان الهاء في كتابيه إني ظلَنتُ وجب إظهارها مالية هلكة وذلك يكون بسكة لطيفة عليها كذا فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية هذا بعدم النقل نأتي إلى ما أولى عني مالية هلك عني سلطانية فيكون على وجه عدم النقل على وجه عدم النقل إظهار هاء مالية وذلك بسكة لطيف وإذا قرأت بنقل حركة الهمزة إلى الهاء وجه بإضغام هاء مالية هلك فيقول هاء مقرؤوا كتابي يهني ظننت هذا وجه النقل ويترتب عليه إضغام ما ليهلك عني ما أغنى عني ليههلك عني سلطانيه انتهى من كتاب إرشاد المريد للشيخ علي محمد ضباع رحمه الله وبهذا انتهى باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والآن باب وقف حمزه وهشام على الهمز قال الناظم رحمه الله وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلة. أي أن حمزة يسهل الهمزة في حالة الوقف سواء كان الهمز متوسطا او متطرفا على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله والمقصود بالتسهيل هنا مطلق التغيير ويشمل انواع تغيير الهمز الاربعة لان تغيير الهمز له اربعة انواع اولا الابدال ثانيا النقل ثالثا التسهيل بين الرين رابعا الحذف او الاسقاط قال الناظم بعد ذلك مبينا النوع الاول فقال فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل هذا هو النوع الأول من أنواع تغيير الهمزة والإدال فيأمرنا الناظم رحمه الله أن نبدل الهمزة الساكلة لحمزة حرف مد من جنس حركة ما قبله سواء كان الهمزة متوسطا نحو إطماننتم فيقف عليها حمزة إطماننتم بوانا يقف عليها حمزة بوانا المؤمنون يقف عليها حمزة المؤمنون جئت يقف عليها حمزة جئت بئر يقف حمزة بئر الذئب يقف حمزة الذيب وهكذا أو كان الهمز متطريف نحو قال الملا يقف حمزة قال الملا اقرأ يقف عليها حمزة اقرأ تفتى يقف عليها حمزة تفتى بابدال الحمزة ألفاً لأن قلناه متحرك قال بعد ذلك الناظم رحمه الله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا هذا هو النوع الثاني من أنواع تغيير الهمز لحمزة عند الوقف وهو النقل وهو عكس الأول النوع الأول النوع الأول كان الهمز ساكنا فكان يبدل وهنا الهمز متحركا الهمز يأتي متحركا وقبله ساكن فتلك الحركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذف الهمز سواء كان الهمز متوصفا نحو القرآن يقف عليها حمزة القرآن مسؤولة يقف عليها حمزة مسؤولة الأفئدة يقف عليها حمزة آلافدة موئلة يقف عليها حمزة موئلة شيئا يقف عليها حمزة شياء وهكذا او كان الهمز متطرفا أي في آخر الكلمة نحو مل يقف عليها مل مش سكون اللام لأننا ننقل حركة الهمزة الضم إلى اللام ميلو تصير ملو ولكن لا يصح الوقف على الحرف الأخير بالحركة لابد من سكونه للوقف نعم دف نقول فيها دف ننقل حركة الهمزة إلى الفاء فنقول لكم فيها دف لكن لا يصح الوقف بالحركة فنفسكنا للوقف فنقول ولا فيها دف نعم قال بعد ذلك سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسطت خلاه ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المدى عطوانا سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسطت خلاه هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله النوع الثالث من أنواع تغيير الحمزة عند الوقف وهو التسهيل بين بين ويكون هذا النوع في الحمزة المتوسطة المسبوقة بلف نحو الملائكة فيقف عليها بالتسهيل حمزة مع المد والقصر الملائكة الملائكة أولئك دعاء, دعاء نداء, نداء ويلاحظ أن كلمة دعاء ونداء وما مات لهما في القرآن مثل فداء وماء أن الهمزة لم يأتي بعدها ألف وقد يظن بعض الناس كثيرا ما أسأل الطلاب عن ذلك ويقولون أن هذه الحمزة متطرفة لأنه لم نأت بعد ألف والصحيح أنها متوسطة لأننا إذا وقفنا عليها نقول دعاء طبعا لغير حمزة ونداء بتحقيق الحمزة غير حمزة أما حمزة فوقف دعاء إثبات الألف كذلك بعد الحمزة وهذا مد ألف الآلف هذه مبدلة من التنوين تعتبر إيه مد عوض عن التنوين مد عوض عن التنوين ولماذا فيسأل الطلاب لماذا لم تكتب الألف بعد الهمزة في هذه الأنواع أو في هذه الكلمات نقول أنه سبقت إذا سبقت الهمزة بألف فلا يكتب بعدها ألف لأن الهمزة لا تقع بين ألفين فكلمة دعاء ونداء وماء وفداء إلى غير ذلك نجد أن الهمزة قبلها ألف فمن ذلك فيها بوضع الفتحتين على الهمزة ولم يكتب بعدها ألف ولكن إذا كانت الهمزة مسبوقة بأي حرف غير الألف فإنها يكتب بعدها ألف إذا كان عليها فتحتان, فتحتان نحو جزء تجد في القرآن مكتوب بعد الهمزة ألف عليها فتحة الهمزة عليها فتحتان وتجد أن الهمزة عليها فتحتان ومكتوب مكتوب عليها بعدها ألف جزء سو ومن يعمل سو تجد بعد الهمزة ألف لأنها لم تسبق بعد ذلك قال الناظم ويبدله مهما تطرّف مثله ويقصر او يمضي على المدى أطولها هذا هو النوع الرابع وهو أن يأتي الهمز متطرّفا وقبله ألف نحو من السماء السفهاء ربنا وتقبل دعاء يا معنى متطرّفا أو معنى كلمة متطرّف يعني متطرّفا أي يأتي الهمز في آخر الكلمة ومسبوق بألف وحكم الهمز في هذا النوع أنه يسكن للوقف ثم يبدل ألفا فيجتمع ألفان فيجوز حذف أحدهما حتى لا يجتمع ساكنان فيجوز إبقاء ويجوز إبقاؤهما للوقف فيجوز فيه بعد ذلك ثلاثة أوجه القصر هكذا ربنا وتقبل دعاء القصر يقدر حركتين بدون همز ربنا وتقبل دعاء هوسط بدون همز بدون همز المد وكذلك بدون همز ربنا وتقبل دعاء قال بعد ذلك النظم رحمه الله ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبل حتى يفصل إذا جاء الهمز مسبوقا بواو أو ياء زائدتين على أصل الكلمة فحكموا أنه يبدل حرفا من جنس حركة ما قبله ثم يدغم فيه نحو. إذا كان مسبوقا بيا خطيئته نحن خطيئته فيوقف عليها خطيئته مثلا هنيئا يوقف عليها نية فقلوه هنيئا مريئا وإذا وقفنا على هنيئا نقول هنية إنما النسيء زيادته في الكفر إذا وقفنا على كلمة النسيء إنما النسيء نضغي الهمزة ياء ونتغم الياء ونفت الثانية فتصيل ياء مشددة مثلا وانا بريء بريء نقف عليها بريء اذا كلمة بقرواو ويوقف عليها بعد الادام واضغام في كلمة قروو فمثلا يتربصن بانفسهن فلا ستطرو وليست في القرآن كلمة فيها همزة متوسطة بعد وائ زائدة لم يرد في القرآن كلمة فيها همزة متوسطة بعد واو زائدة، لكن كانت قراءة هي الوحيدة التي أتت فيها الهمزة والهمزة جاءت إيه جاءت فيها الهمزة متطابقة وقبلها واو زائدة. رأيك في حمزة همزة قراءة لواو مشددة؟ أما إذا كانت الواو أو الياء أصلية فعند الوقف عليها يعني هذه الكلمة فيها واو أو الياء أصليتين فيها فيهما وجهات. أولاً النقل هكذا شيء شيء كهيه السو السو بدل سوء السوء السوء للنقل نعم اا او الابدال مع الاضغام هذا وجهين الاول النقل او الابدال مع الاضغام الابدال مع الاضغام هكذا شيء شيء كهيه السو السو هذا وجه وجه الابدال مع الاضغام لا. قال بعد ذلك ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدافت فيه يا الواو محولة وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا يذكر الناظم هنا حكم الهمز المتحرك الواقع بعد حرف المتحرك وأنواعه تسعة هي الأول المفتوح بعد كسر لح مئة فئة خاطئة فهنا يقف عليها حمزة بإداءة للهمزة يا لأنها مفتوحة بعد كسر مية هي خاطية الثاني المفتوح بعد ضم ولذلك قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لاذا فتحه ياء إذا كان مفتوح بعد كسر وواو المحولة إذا كان مفتوحا بعد ضم نح يؤيد فيقرأه في حمزة يؤيد يؤجلى يقرأه حمزة عند الوقف موجلى فؤادة يقف عليه حمزة فوادة لا وقد ذكر الناظم حكم هذين النوعين في قوله ويسمع بعد الكسل والضم يمزوه لذاك فيه ياء وماوا محولا أو محولا بعد ذلك قال وفي غير هذا بين بين يعني غير النوعين السابقين يكون حكم تقية الأنواع التسعة السبع الباقية التسهيل بين بين و الثالث اللي يعني بعد ما ذكرت الاول والثاني فالحكم النوع الثالث بعد فتح نحو شالان مااب التسهيل هكذا والنوع الرابع او النوع الرابع المكسور بعد ضم نحو سويلو سوي بين بين النوع الخامس المكسور بعد كسر نحو باريكم متكين التسهيل بين بين الثالث المكسور بعد فتح نحو مطمئنين جبرائيل التسهيل بين بين النوع السابع المضمون بعد ضم برؤوسكم التسهيل بين بين النوع الثامن المضمون بعد فتح نحو رؤوف رؤوف يكلوكم النوع التاسع المضمون بعد كس نحو يستهزئون فمالون